وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعظاف رجالا رجالا يعرفونهم فَبِأَيِّ سِمةٍ هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ فَأَنُّمَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا ودخول الجنه لا خوف عليكم ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا أن أفيضوا علينا من الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حَرَّمَهُما قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَضَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ وَقَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نسوا لقاء يوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة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 تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنهُ لاَا يُحِبُ المَعتَديل وَلَا تُفسِدوا فيِي الأرض بعد إِصْلَاحِهَا وَدُعهُ خَوْفَ وَطَمَ إَِّ رَرحمَةَ اللهَِّ قَبُم مِنَ المُحسِنين وَهُوَ الذي يُرْسِن الِّياحَ بشْرًا بَينَا يَدي رَرحْمَتِه حَتَّى إِذَا أَطَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُوْنَ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 أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ وَمْ لذِرَكُمْ وَلتَتَّقُ وَلتَتَّقُوا, ولتتقوا وَلعََّكُم تُرْحَمُون فكَذذَّبُهُ فَأَن جَينَاهُ والَّذينَ معَهُ فِي الفُْلكِ وَأَغَْقَ الذيينَ كَذَّبوا وَأَقَْقونَ الذيينَ كَذذَّبُ بآياتنَا إِهُم كانَوا قَوْمًا عَمين